قل ارئئتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الأرض اروني ماذا خلقوا من الاقد ام لهم شرك في السماوات اتوني بكتاب من قبل هذا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 وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالُوا هَذَا سِحْرٌ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 قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين قل ارئيتم ان كان من عند الله وكفرتم به وشهدا شاهدا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 وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هذا إِفْكٌ قَدِيمٌ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمًا وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظلموا وبشرى ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنه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 وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وعلى والدي وأن أعمل وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَقَبَّلْهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِم فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُعَدُّونَ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أَفٍّ لَكُمَا أَتَعِذَانِ مِن أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتْ قُرُونٌ مِن قَبْلِي وهما يستغيثان الله وهما يستغيثان الله ويلك امن ان وعد الله حق فيقول ما هذا الا اساطير الاولين اولائك الذين حق عليهم القول في امم قد خلت قد خلت من قبلهم من الجن والان انهم كانوا خاسرين, إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عاملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم أهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاباً هون فاليوم تجزون عذاباً هون بما كنتم تستكبرون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحطاف وقد خلت وَقَدْ خَلَتْ نُذُرٌ مِنْ دُيُونِهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَفْكَّنَا عَنْ آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا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 الامنا راوه عارضا مستقبلا اودعتهم قالوا هذا عارض ممطرنا قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب ريح فيها عذاب أليم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 وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ شَيْئًا إِذْ كَانُوا إِذْ كَانُوا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 فَظَنُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا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 يا قَوْمَنَا أَجِبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ من ذُنُوبَكُمْ وَيُجِرْكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أولائك في ضلال مبين أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعย بخلقه بقادر بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير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 اِنَّمَا مَنَّنَا بَعْدُ وَإِنَّ مَا فِداَءٌ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُوَ وَبَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ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 ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأما الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات, جنات تجري من تحتها الأنهار وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ النَّامُوسُ النَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَكَأَنَّ مِنْ قَرْيَةٍ هي أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلُكْنَاهُمْ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ فَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ أَهْوَاءَهُمْ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ وأنهار من ماء غير آث وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كمن هو خَالِدٌ فِيهَا فَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ أَنْدِك قَالُوا حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا طَانَ أَنْفَسَ أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى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 فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُم ذِكْرَاهُمْ فَعَلِمَ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فَعَلِمَ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومسواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فَإِذاَا أُذِلَ سُورَة مَكَمَةُ وَذُكِرَ فيِيهَا القتَالُ رَأيْنتََّينَ فيِي قُُ بهِهِمْ رَأتََّينَ فِي قُلُ بِهِ مرَضُظُرونَ إلَيْكَ نَقرَ الْ المَغْش عَلَهِ مِن المَوُود فَأَللَهُم قاتُم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 فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب اقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ هُدَى الشَّيْطَانِ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ والله يعلم اسرارهم فكيف اذا توفتم الملائكه يضربون وجوههم يضربون وجوههم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 ولا تعرفنهم في لحل القن والله يعلم أحوالكم ولنبل ونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبل أخباركم ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا وشاق الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله لن يضر الله شيئا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 وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجْرَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ ۚ إِنْ يَسْأَلُوكُمْهَا فَیُحْقِرُكُمْ وَیُخْرِجُ أَضْغَانَكُمْ ها ۚ هَأَٰنَتمْ هَٰؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ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 والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم بسم الله الرحمن الرحيم فدَحْنَ لَ فَتحُّ بِنَا بَغْفِرَ لََ اللهَّهُ مَا تَقَدمَ مِنذَن بِكَ وَماَا تَأَخخرَ وَيوتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَك وَيوتَِّ نِعمْمتَهُ عَلَكَ وَيَهْدِيَكَ صِاق مُسْتَقِيمَا وَيَ صُرَكَ اللهَّهُ نَصرًا عزيزا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 وَلِلْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الرِّجْسَ نِنَبًّا بِاللَّهِ ظَنَّا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 وَكَانَ اللَّهُ عَزيِيزًا فَكمَا إِا أَْسَلْناَا كَشااهِدَ وَمُبَششِرًَا وَنَذيرَا بِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِرُوه وَتُوَِّرُون وَتُوَِّرُوه وَتُسَبِّحُهُ بُكْرَةَ وأصيلا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 وَظَنُّوا مِن ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنًّا تَظُنُّونَ الظَّنَّ السُّوءَ وَكُنْتُمْ وَظَنًّا تَظُنُّونَ الظَّنَّ السُّوءَ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا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 يَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذًا قَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ تَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا ذل كانو لا يفقهون الا قليلا قل للمخلفين من الاعراب ستدعون الى قوم ستدعون الى قوم ال باس شديد تقاتلونهم او يسلمون لإِن تُطيع يُؤْتِكُم اللهَّهُ أَجرًا حَسَنَا وَإِن تَتََّ كَمَا تَوَّيتُمْ مِن قَبللُ يُعَذِبَكُمْ عذااب أَلمَا لَْسَ على الأحْمَا حَجُ وَلَا عَ الأأَعْرَجِ حَج وَلَا علىى المَرطِ حَرج وَمَيْ يطِعِ الله وَرسُوللَهُ يُدخِه جَّ ييدَخِه جََّّات تَجرمِ تَ تحتِْهَا الأنهَا وَمَْ ييتَوََّ يُعَذِبهُ عَذاابًَا أَلمَالََ رَضِيَ اللهَّهُ عَن المُؤْمنِنينَ إذ بَعونكَ تحتَحتَ الشَّجرَةِ فعَمَماَا فيِي قُلوبِهِمْ فَعمَماَا فيِي قُلوبِهِم فَأَنزَلَ السَّكينَة عَلَيْهِم وَثَابَم وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَعَدَكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ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 وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا وَلَوْ قَاتَلَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْا الْأَدْبَاءَ لَوَلَّوْا الْأَدْبَ رَسٌ مَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَنَّ سُنَّةَ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَهُوَ الذي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُم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 تَنَزَّلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرؤيا بِالْحَقِّ لَا تَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ لَا تَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رؤوسكم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 ذالك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطاه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستغلظ فاستوى على سوقه يحجب الذرى اليقيظ بهم الكفان وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا بسم الله الرحمن الرحيم يَا, يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْهِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهِ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 أسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء أسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب ذئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتمبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثل ولا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 بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم قطاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر قال هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيب قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بلْلكَذذَّبُودحقَقِّلََّ جَ أَهُم فَهُ في أَمْرٍ مَرج أَفَلَ يَظُر إلى السَّماءِ صَووقَهُم كَفَ بَنَيناهَا كََ بَنَناهَا وَزَيًا النهَا وَماَا لَهَا مِن فرُوج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 مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ مَّحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا به بَلْدَةً مَّيْتًا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 فادنسرك اليوم حد وقال قرينه هذا ما لديعت القي في جهنم كل كفار في جهنم كل كفار عنيد مَن نَّعْلِ الْخَيْرِ مُعْتَدٍ مَرِيبَ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَالْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِن كَانَ فِي ضَلَالٍ ولكن كان في ضلال بعد قال لا تختصم لدي وقد قدمت اليكم وقد قدمت اليكم بالعين ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعديد يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ مَهِلَتْ آمْتَلَأَتْ وَتَقُولُ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ وَأُذْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ وعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب أدخلوها بسلام ذلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُم مَّا يَشَاؤُونَ فِيهَا لَهُم مَّا يَشَاؤُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مزيد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 وَولقد خلَ السماواتِ والأَرض وَما بينهُ في ستَّتيِ أي مِ وما مسَّن وَما م السَّنامِ الغوب فَصِر العالم ماَا يقولونَ وَصَِح بحمدِ رَبِك قبل قُل الشَّمس وَق الغوب وَمنِنَ الليل فَسَبّبح وَأَدَبَ رَ الصّدود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 وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالهَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ وَالسَّمَاءُ إِذَا فِي الْحُطُفِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أَفَكَ قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون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 كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ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 أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما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 قالوا لا تخف وبشروا بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم